كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا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 وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أثقل منكم وإذ ذقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وإذ ذقت الأبصار وبلغت وتظنون بالله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 ليسرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا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 قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعطمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة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 وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأثرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها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 وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأطمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا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 والحافظين فروجهم، والحافظات والذاكرين الله كثيراً، والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أَمْرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ بَلَالًا مُبِيْنًا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ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 وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي ان يستنكحها خالصة لك خالصة لك من دون المؤمنين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 لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيب.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 ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا أبناء أخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت أيمانهم والتقين الله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 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لا الا من ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم فِي والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلو من قبل ولم تجد لثنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله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 يا أيها الذين آمنوا استقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يطع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَد فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّ عَرَضَنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبْيَنَّ أَيْنَ يَحْمِلْنَهَا فَأَبْيَنَّ أَيْنَ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا